أشوفك أقول الأنسجاب تغيب تركب هترجع متين أشوفك أقول الأنسجاب تغيب تركب هترجع متين بس أنا حاسس بترب الانسجام وحبل الود بيننا ماتي الوصال والوداد متيرتي ومديرتي ربنا ربنا خلق ووصيد إن شاء الله أشوفك أقول, أقول الأنس جاه تغيب تركب هترجع متين بس أنا حاسس بالدراج الأنس جاه وحبل الوصاح دی أمر أمر أمر أمر فأمر, فأمر،, فأمر،, فأمر شوقي ولا مشكوك ولا, ولا, ولا تدفع للي بيرشوق. ولا مشكور ولا تدبع لليل بيرشوق وحس قدمي يطل شوق وأيام تعاص مرر نديل Yeah. وجوها دو لما شوفه شاري وهو ورقاته ليكاشفه فرح له وجوها أشوفهم ورقاتي إليك كشفهم والعدوان إلا نعارفهم يطيل الفيره وما أتين ما ميتين. <تصفيق> <تصفيق> لما بشوف بفرح يا وبحس ان في الدنيا ما فيش اخوه, أخوه لیل معنا أجمل ليلة دي بسم الله و صلاة الحبيب لمديها أجمل ليلة دي بسم الله و الحبيب لمديها لقينا محمد بجرس حبايب و محبة متلقيها وكفافا يمين وشمال تسمع الوجع من نهاي سلام على بول المعاني ريح المبالي وذوئها. الله الله عليك. او تو الله الجرب يخلص الله الله الله الله وليد وليد من تحيله العمدة وليد وليد على الأمير وغزاب ورجال غزاب وكل من هذا في مجال يا, يا نبيبي احض ربك, ربك وصاص <متغلق> سلا سلام يا يا بيبي واهترط رض جميل جميل جميل اسعس على يغفلونا موجود موجود موجود في كتاب الله الله, الله, الله, الله الله حسب ما زورتها سور وانا, وانا لا أحلل ولا أحرر ومن فتى أو فتى من قاضى الله أعلم ناس يقول لك حراغ وناس يقول لك حلب بس مش موجود في الشرع ولا في القرآن مش موجود في هرم. هرم. هرم. هرم. بس لأقوض الله أعلم مش موجود في الكامل حسب ما الزود تعلم لا أحلم ولا أحرم بس لأقوض الله أعلم القرآن شيفا وزوا الكف داوين كواب دا. على القرآن شيفة ودوا الكف في داوية وكلنا في الهوى وسوا سيب أرسلك ترسلك بالله يا نبيض عارف عارف إهل خلانا قولنا كده عشان جلت فيه المزيكا هو الشعر محلق الشعر, الشعر على أيام الصحابة والرسول محل بس في ناس تقول لك عشان في عزف وفي مش عارف إيه تبص على ناس ما فيش ذا ذكر أسماء بتمدح الرسول وبرضو بتدخر الارض والرخام والربابة ومش عارف إيه وإيه وإيه وإيه وإيه وإيه بحاله راضي حرام ما بوش <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ولا أحلم ولا أحرف بس أقول الله أعلم مش نوجود قرب قادم حسب ما الزنوث علم لا أحيل لا أحرف بس أبو ضوضه أعلم القرآن شيفا. القرآن شيفا ودواء القف بداوي العين كواب نقول كده القرآن شيفا ودواء و ناس من نيا بتعاني و ناس تعابد ماليت و في ناس تعابد ماليت مد نيا زه لایل و فی ناس دنیا بتعاند وی فی ناس تعابد ملی اسيلان ناس بجنبي في ناس وفي ناس انت موضوع وفي ناس طفت سموحا ومن بعد العيش ما بهجد ومن بعد العيش ما بهجد الدنيا دنيا زهجد, زهجد. أخل جاي تسأل فدريجي رحميه فتح الحزبابه والشر ترحابه والشر تيرحبو واللي مع بنا شيء حسابو الشور اللي هفيه اللي هالنصيب جاري يحكم وياه واحنا بنشتاري السمك في مياه اللي هالنصيب جاري يحكم وياه واحنا بنشتاري السمك في مياه اللي هالنصيب جاري يا دوه واحنا بنستاري السمك في والمر والمربين اللي ما بينفوجو والكنا بينسوجو ده جاع عندها هي المربين اللي ما بينفوجو والكنا بينسوجو ده جاع عندها واكلها بالحلال فحتلو <تصفيق> في سقية وما تلومش يا خالد على حاله من حاله في هر المسغان ورجال ما محيه وما تلومش يا الهاني على حاله من حاله في هر العسالات ورجال ما محيها <تصفيق> يا الله سامها ما هو بشار احلام يا الله سامحنا ما هو ما شارعنا برهنا ملمعنا ملمعنا في دنيا داليا وفي ناس إذ غلم في اللوحة وفي ناس إستهى موضوحها خفت شموحه ومن بعدي من عيش بهجت فيه ناس بتهد ليل ونهار لما عليها هتهد الدار فيه ناس بتكحك ليل ونهار لما أنا عليها هتهد الدار ونصها ربي صار الأعصار ونصها ربي للجيوب المليان خيا شباب